وروي عن عبينا أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى والله ما من آية إلا, أو إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار أنزلت بليل أو نهار وقال ابن عباس, وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاء نتبت عن علي لم نعد به وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي ظالب كان احد كان أحد اهل كان أحد, أهل كان أحد أهل الشورى الذين رشحه عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفه فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فابى الى بشروط إن لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان ثم بايع بايع فبايعه فبايعه الناس ثم بوي على الخلافه بعد ثم أبو يعمر الحلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين ميلاده رضي الله عنه. عنه الله ثانيا الله. ما في أسرق. ما في طيب ثانيا عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل المهدي وأمه أم عبد كان ينسب كان ينساب إليها أحيانا. وكان من السابقين الأوائل في الإسلام وهاجر هجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. عندهم في أسفل نعم. لأن, كان... لأن أباه نعم. وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحياناً وذالك لأن أباهما في الجاهلية وأدركت أمهم الإسلام فأسلمت وكان من السابقين الأوائل في الإسلام وهاجر هجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. فلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة من القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن عبد وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم, أني من أعلمهم بكتاب الله وقال والله الذي لا إله غيره لا أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم, بك أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه وكان هذا الكلام لا شك أن عبد الله المسعود رضي الله عنه لا يريد أن يزكي نفسه به لأنه اطهر من ذلك لكنه أراد أن يخث الناس على تلقي التفسير عنه لأن الناس الذين يعلموا أنه بهذه المنزله من العلم أتبوا عليه واخذوا منه وهذا يقع لغير لمن هو دون ابن السعودة رضي الله عنه انظر مثلا إلى بن مالك بأكبية في يقول, يقول يقول تقرب الأقصى بلافظ موجود وتفسط البذل بوعد منجز وتقتدى رمضان بأهل السقطي ثائقة ألبية هذا حدثنا على مؤلف لك. لكن هل قصده الفقر على ابن المعطي أو أن يزكي نفسه لا الذي نعلم من حاله أنه لا وإن يريده وإنما يريد بذلك أن يقبل الناس على هذا على هذا النظر ويأكل به والله سبحانه وتعالى أعلم بالنياء وكم من كلمة أو فعل صار صدر من السنين بينهما كما بين السماء وراء. نعم. وكان, وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحب عليه وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حين ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه حتى قال فيه خديفة ما أعلم أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد هذا صحيح حتى إن كلامه رضي الله عنه يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ ما روه في الكتاب الصلاة من سره أن يوقع الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادع به إلى آخر الأثر إذا قرأته تقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه انفرض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكما قال ابو المساء رضي الله عنه إنه بقي زمانا يظن أن, أن ابن بسعود من آل بيت الرسول نعم بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمه كيف ما ما أعرف أحدا ما أعلم ما أعلم يعني ما أعرف أحدا ما أعرف أحدا ما أعرف أحدا ما أعرف, ما أعرف أحدا, ما أعرف أحدا. عندك ما لا اعرف حتى قال فيه حذيفه ما أعرف احدا اقرب هديا وسمطا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمي عبد بعثه عمر بن الخطابيه الفوهه ليعلمهم امور دينهم وبعث وبعث, وبعث عمارا اميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثاقدو بهما ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى مدينة فتوح فيها سنة ثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع وهو ابن يض وهو ابن يض وسبعين سنة ثالثا عبد الله بن مسعود وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل هجرة بثلاث سنين لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عم لأنه ابن عم وخلاته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الفكمة وفي رواية الكتاب وقال له حين وضع له حين وضع له ورؤى اللهم فقهه في الدين فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الامه في نشر التبصير والفقه حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه, على تلقيه على تلقيه على تلقيه وبذله فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه الى مجالسه وياخذ بقوله فقال المهاجرون الا تدعوا ابناءنا كما تدعو ابن عباس فقال لهم داكم بداكم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 قال هو أجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله له إلى جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا نعمة رضوان القرآن بن لنعمه الردمان القرآن ابن عباس لو أدرك, لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد أي ما كان نظيرا له هذا مع أن, ابن مع أن ابن عباس عاش بعده ست وثلاثين سنة فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم صحيح, صحيح. فهذا كان من رضي الله عنه قبل أن يموت ابن عباس بكم بأكثر من ستذين سنة فما ظنك بما اتسب باعته من العلم في تفسير القرآن وغيره هو كثير لا شك وقال ابن عمر وقال ابن, وقال ابن عمر لسائل, لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاساله فانه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال عطاء ما رأيت قطا قط قطا غلق ما رأيت قط من المبنى أعظم. غريب الكأس. وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس بن بن عباس فق ما رأيت أكرم من مجلس بن عباس فقهن وأعظم حشية. إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشيع عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال ابو وائل خطبنا ابن عباس وهو على الموسم أي, أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلته أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل رجل مثله ولو سمعته فارس والروم والترك, والترك لا والله عثمان على موسم الحج سنة خطب الناس خطبهم من صلاة العصر إلى الغروب. واستمر حتى حان وقت العشاء فقام رجل فقال الصلاة مع اباس فقال أتعلمني السنة لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر وهذا يدب على قدرته وقوته لا سيما إذا كان العصر في أيام الصيف سيكون طويلا وما ذلك استمر الله نعم. والله عثمان على نوس بن سنه سنة خمس وثلاثين والله علي على البصرة فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة ثمانية وستين سنة سنة ثمانية كتاب. سنة سنة ثمانية وستين عن إحدى وسبعين سنة. المشتهرون بالتفسير من التابعين اشترى بالتبسيط من التابعين كثيرون فمنهم ألف أهل مكة وهم أتباع عباس كمجاهد وعكيمة وعطاء أبن وعطاء أبي ربا وعطاء رباح. ب أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القراضي ج أهل الكوفة وهم أتباع, وهم أتباع ابن مسعود فقتادة وعنقمة والشعبي فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة أولا مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ولد سنة إحدى وعشرين من الهجره وأخذ تفسير القرآن, و... وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما روى ابن اسحاق عنه أنه قال أردت المصحف على ابن عب... عباس ثلاث عربات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيح. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أدمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به توفي في مكة توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع سنة أربع ومئة عن ثلاث وثمانين سنة. ثانيا قتادة هو قتادة ابن ابن دعامة السلوسي البصري. ولد أكمة أي أعمى سنة إحدى وستين، وجده في طلب العلم، وكان له وكان, وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: ما قلت لي محدث قد أعد لي، وما سمعت دوناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. صلى الله عليه وسلم. أما في ما شاء الله، لا هو مص على عبد الله، أما على حال النعم يعني. إذا حصل ان يردد الكلام عشر مرات كان هو المطلوب نعم ايها المسجد صحيح خرف بعض الشيء الله اكبر وذكره الامام احمد فاطلم في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قل ما تجد من يتقدمه اما المثل فلن وقال هو أحفظ م... هو أحفظ أهل آه. ب... البصرة لأنه يتقدم يعني من أ منه أما المثل فلعظ ما جدا منهجته مثيل نعم. وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه توفي في واسط سنة, سنة, سنة, سنة, سنة سبع عشرة سنة عشرة ومئة عن ست وخمسين سنة صغيرة. قراروا بالتدريس في الواقع لكنهم يقولون ان رواته بلا عن, عن انس بن مالك انها متصله ولهذا يروي عنه البخاري ومسلم بهذا الصيغه اي عن انس شيخ خطا في الاملاء. مئة مئة خطأ في املاء. على نبرة قبل التاع. مئة صح مئة سبعة عشر ومئة على على شكل بيئ هذا لا لا ال ال الأخيرة أن مئة على وزن بيئ ومئتين مئة